بوك تو تابين سداشمت سبتيني سبعة وتسعون سبعة وتسعون. الوصل أربعة أدوات الوصل أربعة يس Nors televizorius buvo لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. لقد مع أن التلفزيون كان مفتوحا. یس دار پاسیلکو نورس لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. لقد ظل باقيا مع أن الوقت Jis netėjo, nors mes buvome susitarę. Innahulam ma, Inna jėkti, ma Televizorius buvo įjungtas, nežiūrint, nepaisant to, jis užmėgų. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام جو بو ويلو نيجورنت نيباسنتو لقد كان الوقت متاخرا ومع ذلك ظل باقيا لقد كان الوقت متاخرا ومع ذلك Mes buvome susitarę, nežiūrint nepaisant to jis netėjo. Lakatawaadna uama valika lamyati. Lakatawa adna uama valic Nors jis neturi vairuoto pažymėjimų, vairuoja automobilį.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 Ila Ennahu Jakut Bisura. Nors jis yra girtas, važiuoja dviračiu. Ma Ennahu Sakran, Ilė Ennahu Jarkabų darraža. Ma Ennahu Sakran, Ilė Ennahu Jarkabų darraža. Jis neturi vairuotojo pažymėjimų, nežiūrint, nepaisant to jis vairuoja automobilį. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة غاتفي يرا سيدي نيجورنت نيباستنتو يسواجويي جريتاي الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة الشارع زلق Wama Velika Jakud Bisura Kabira. Jis yra girtas, nežiūrint, nepaisant jis važiuoja dviračiu. Sakran, Wama Velika Jarkabu Darraža. Innahu Sakran, Wama Velik Jarkabu Eldarraža. Ji neranda darbų, turi diploma. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام Ji perko automobilį, nors neturi pinigų. Inna ha taštari sejāra, ma' anna leisai randaha ma' anna leisai randaha nukūd. Ji turi diploma, nežiūrint, nepaėsintų, ji neranda darbų. Inna ha darasat, va ma'a vėlika, لا تجد وظيفة إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب ينا ترابنغو nežiūrint nepaesantų ji perkaut automobilį. Liesa anda nuqud, wa ma zalika tashtari sayara. Liesa anda